يكون مارن للدرجة يتأقلم كويس جدا مع هذا التغيير ويغل يستغل كل الفرص اللي قدامه ولا تكون مبتكر ومختلف عن المؤسسة لا بالنسبة للجوز الشخصي الانسان نفسه شخصيا حيفلس نفسيا قلق احباط توتر اكتئاب وده اللي حصل دلوقتي مسبوط ايه الامراض الاجتماعي يتريننا منين ده احنا جيل عندنا اختي ناجي لتاني عندنا عندنا أفكار أكثر، عندنا تعليم أكثر، عندنا تعليم بالمنافس، بالبراسلة، عندنا تعليم بالإنترنت، عندنا كل ده وعندنا معاهد وعندنا تلاميذ بشريين ومع ذلك القلق والإحباط والاكتئاب وكل المشاكل النفسية أي السبب موجودة واقفة بسبب إن التغيير بيحصل بشونة جدا والدنيا عمالة تنسى الابتكار فالإنسان اللي عملته بارح وصلك للنهاردة مش هوصلك لبكرة إيش سبب حاجات تغيرت في أخر ما احنا نتكلم دواشي الدنيا كلها تغيرت فلك لازم تكون مرن وإن لو أنت شئك شئك فلس عشان كده تعالى نشوف كده الثالث أنا وفكت الموضوع ده قبل كده بكرر وقسي مرة كمان عشان تفكر انك ما تعملش نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء متوقع نتائج مختلفة ما تزعلش انت عارف لو مثلاً بيرت راينولد رواة المؤسسين الكبار الأمريكيين قال لك بيقولك زي بالإنجليزي you are as good as your last movie انت كويس على قد الفيلم الاخراني اللي انت بتمثله مسلو لأن الفيلم الآخري ما ومدتش النتائج الصح الناس بتحكم عليه باخر حاجة انت عملتها ما تقص اصلا في الماضي الناس بتنسى بتنسى الشوعة جدا نفس الشيء بالنسبة البطل بالنسبة للاعب هو هو باستمرار As good as his life championship هو باستمرار كويس على الدكوتورال الاخراميليا عندك واحد زي اندري اغاسي انا عمره شخصا كان مشفوز جدا ده هو العيد اللاعب من, اللاعب من اللاعبين الكبار جدا في العالم في التنس كان في الاول بيكسر وبعدين بقى يخسر بيكسر بطرية مستبعية اول حاجة عملها. راح عين واحد متخصص في التنمية البشرية بدأ يساعده بدأ يفكر فكر بتانية مختلفة بدأ يعملوا روابط جديدة عاديه ما اللي حصل اخيرا بدأ يرجع تاني الفوز تواه بقى, بقى اول العشر الاوليين حتى من الثلاثة الاوليين في العالم كله ايه السبب؟ اول حاجة بدأ يلاحظ انه يصله قرر التغيير عين الناس المتخصصين بدأ يتعلم مهارات جديدة بدأ يحطها في الفعل اتغير تماما بسبب هذا التغيير يرجع حتى احسن كمان من الاول وشوف اي حاجة على فكرة ماشي بالنسبة للطب ماشي بالنسبة لعلم النفس ماشي بالنسبة الهندسة بالنسبة للتجاره بالنسبة المشاريع اي حاجة في الدنيا اتغيرت فمش ممكن اتلاقى تبقى زي امبارح عشان كده قوة التغيير عايزك تاخدها في الاعتبار ما تقولش ان انا قاعد بهدف وحاطته في رقع وانا بشتغل جامد وانا بتعب ما كل الناس بتشتغل جامد وبتتعب وكل الناس عايزه تكسب وكل الناس عايزه عايز تكون سعيده انت الواحد بواحد المرونه المرونة التامة التاقلم التخيل القدرات الداخليه حطها في الفعل وبعدين تلاحظ وتقيم وتعدل ما دبلاش النتائج انت عايزها غير غير لغاية انت لغاية ما تحقق اهدافك ولما توصل هناك خد بالك الناس مش هتسيبك لو انت رائع هيقلدوك لو انت شركه هيقلدوا اللي عندك هحطوا اسعار اقل اما نشوف مثلا شركة زي شركه ام اي بي ام بالنسبه للكمبيوتر اي بي ام رائعه بالنسبه للكمبيوتر ماشي على كويس جدا ايه حصل بعد كده جاتلك اليابانيين دي قال لك احنا هنسيب ايدي اللي مشتغل احنا هنطلع حاجه ثانيه هنطلع الحجم الحجم صغير تقص لاي اللابتوب يقول كمبيوتر اللي هو بيسميه النوت بوك لابتوب صغير بدل ما كان كده بقى كده وبعدين ازهر وبعدين ازهر ده ازهر تحط في جيبك النهارده تخيل باني ياك اي تي ام هات خليني نلعب بنا بالسرعة والكلام ده كله هنعملك مايكروسوفت باوربوينت اعمل مايكروسوفت كان قوي جدا وضربت العالم كله ترجع تاني اليابانيين يعملك حاجة جديدة يعملوا كاميرات ممكن تعملوا في الكمبيوتر وتعمل منه تصوير مباشر مع الديجيتال كاميرا ابتكارات شغال على استقرار جابلك اي بي ام جابوا كمبيوتر كبير حطوه في المطارات عشان يعمل ايه عشان ياخد منك التذكره ما بيعرفش يتواصل يتواصل التذكره يجيلك عليا اوكي كل اختراعات فبص امتى اخبارك ايه اختراعات الاخراني ايه اللي انت عملته النهاردة عشان تخرج عن الحيز اللي انت فيه انت في نفس المنطقه بتعمل نفس الشيء يبقى هتشتكي وطالما انت بتشتكي هتبقى كويس كيف في الشكوى هتبراع في الشكوى هتبراع في النوم هتبراع في الحاجات دي كلها اللي هي لا تناسبك اطلاقا لازم تحط حاجة حاجه تبتاع ولما تحطها في الفعل لاحظ انت بتعمل وخليك مرن في اسلوبك باستمرار مرن في اسلوبك خليك ملتزم الهدف عارف لو الهدف نفسه لو لقيت نفسك ما بتحققوش فكر السبب يمكن الهدف نفسه ما يناسبكش يمكن ما عندك شيء فعلًا رح بالعالي هذا الهدف. يمكن ما نزبط مش عايزه. أنا وصلت في آخر أيام شو في الفنادق. كنت وصلت المرحلة مع إن كان طول عمري نفسه يكون مجرباً. كان طول عمري نفسه يكون رائع في الفنادق. وصلت اللي أنا عايزه. لكن وصلت المرحلة ما كنتش طاي استعترف في الفنادق. وصلت مش عايز تاني. مش عايزه تاني. إيه السبب؟ حالة كل اللي أنا نفسي فيه. فبدي نفسي أعمل حاجه تانية مختلفه لقيت زي ما كل ربنا سبحانه وتعالى بيجي لي حاجة لقيت نفسي بتعالى مكتوم. حدثت ذات عشرين بيهم يدور. مش ممكن يجيهم كلهم واحد بس اشتعل عنده مع انه كنت بسر قويس جدا كنت عايش بطريقة اللي انا عايزها لكن باستمرار يفسف اكتر يفسف اكتر لان الانسان احتياجاته بسيطة لكن الحاجات اللي عايزها ابعدت جدا من احتياجاته وكان نفسي يكون اسيد فعلا في الدنيا بدأت افكر بدأت اتعلم بدأت اعرى كتير وبدأت اعرى محاضرة كتير بدأت اكتشفت حاجات رائعة بالنسبة للعلوم الحديثة وشوية شوية اتأقلمت معها ولبست هذه العلوم والدمجت معها بدأت احطاها في الفعل واول سنتين لما سبت الفنالي اتخرب بيتنا خسرنا هدهونا من كترة من حاجة جديدة عليا وكان صوت بخلي ولي يا رجل سيب البتاعة دي فدأت وراها شوية شوية شوية شوية شوي. لغاية ما وصلت المرحلة بقيت الله سبحانه وتعالى ريزه انا كل سنة بشوفيها اقل عمية الف من في العالم بتوصل للناس برا الامان انت بتستحق ده واما كمان مستفيد منهم جدا الادب انا عايزها دلوقتي انا بوصلك وفي ناس شويه ممكن اوصل لملايين من الناس لان عارف ان انت ممكن تطلع اللي جواك زي اي حد في الدنيا نجح بس في استمرار الحاجتين دول مفيش حد اسمه فاشل في الدنيا في نتائج النتائج مش عاجباك غير الفعل لا انت لا ما توصل النتائج اللي انت عايزها الحاجه الثانيه فرق بينك وبين سلوكك انت مش فاشل انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى عاوز تسمع كلام الناس ما عنديش مانع لكن ما تخدشوا بأراؤهم تنبسك الأراغ دي وبعد ترجع بعد كده تشفتي فكر انت عايزين خدت احلامك في الفعل هتوصل بيها شوية شوية توصل لأعلى الدرجات ولما توصل في حاجة بهم عجلس تعملها ساعة انسان معك عاش نوصل معك هو كمان عشان كده الدائره تكمل لانك عرفت دلوقتي احنا دلوقتي خلصنا شويه مفاتيح للنجاح المره الجايه لما نتقابل ان شاء الله هنتكلم في قوة التحكم في الذات ازاي ممكن تتحكم في الصوت الداخلي ازاي ممكن تتحكم في اعتقادات السلبية وتحولها لاعتقاد ايجابي ازاي ممكن وجهه ماذا؟ وشيمات واخلاق اذا ممكن تظبطها تبقى اخلاق نجاحك وسمات نجاحك وهنتكلم في الاحاسيس اذا ممكن تتحكم في احاسيسك ومشاعرك تحت اي ظرف مهما كانت الظروف بعدين هنتكلم في السلوكيات اذا ممكن تحول سلوك, سلوك سلبي بسلوك ايجابي ودول الخمس محطات ان شاء الله او خمس مفاتيح اللي بعد كده اللي هنكلم فيهم لا هنتقابلك المره الجايه ان شاء الله تستمر باستمرار عايش كل لحظة كما اخر في حياتك عايش بالايمان والحب لله سبحانه وتعالى وبعدين عايش بتتبع دخل الرسول صلى الله عليه وسلم دخلاء على طول عيش بالكفاح وهذه الكفاح في الفعل وفي الفعل بالالتزام وبالمرونة وبالصبر وبالتخيل الابتكاري وحط هذه الأحلام طلع لنا برة وعيش خصوصا بالحب وقدر إيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته